قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجاركم ويعلم ما تكسمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف ياتيهم أنباء ما كانوا بيستهزئون بي ألم يروا كما هلكنا من من قبلهم من قرن مكناهم, مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا وجعلنا الأمهار تجري من تحتهم فاهلكناهم بذنوبهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرونًا آخرين ولو نزلنا عليك كتابًا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا لقد الذين كفروا إن هذا